111. يقول الكافرون هذا يوم عسر 112. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 113. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 114. ففتحنا بواب السماء بماء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 سَكَانُهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا بَشَرٌ مِنَّا وَاحِدًا 111. أتبعوا إنا إذا لفي ضلال وسعر 112. أألقي الذكر عليه من بيننا 113. بل هو كذاب أشر 114. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر 115. إنا مرسل الناقة لهم فارتقبوا واصطبر 111. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 112. فلآذوا صاحبهم فتعاطى فعقر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحته واحدة فكان كهش من المحتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوْطٍ نَجَّيْنَاهُ بِسَحَرٍ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ شَكَرٍ وَلَقَدْ يَنْذَرَهُ بَقُشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّذُرٍ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ أطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء فرعون نذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّعكم خير من أولئكم أم لقون براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع 112. سيفزم الجمع ويولون الدبر 113. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 114. إن المجرمين في ضلال وسعر 115. يوم نسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا يَقْعُدُ صِدْقٌ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ